حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأب أن يضيفهما فوجد فيها فوجد فيها جدارا يريد أن يقلفه قال لم شئت لاتخذت عليه أجرة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الولام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما ضويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأما الجدار فكان لولا مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلواء شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين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 آتوني جبر الحديد حتى إذا سب بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 شافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني مهن العظم مني مشت على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِمَّا رَأَيْتُ وَكَانَتْ زَمْرَتِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ويرث مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ من قبل وَلَمْ تَكُ شيئا قال رب اجعل لي آية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 قالت أنا يكون لي أولام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منها وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا إنما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهْد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا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 قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مشتقيم فاقتَلَفَ الأحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ لَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي اللَّلَالِ مُبِينٌ وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَشْرَةِ إِذْ قُلِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي رَفْلِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أرغب أن تعن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنته لأرجمنك بهجورني ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيّاً وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَنَّا لَهُم لِسَانَ صَدِيقٍ عَلِيٍّ وَذَكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا كَانَ رَشُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الله الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي بعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة معفيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج محيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَالِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أَحْسَنُ أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُمَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَلْلَعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَبَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمَّ وَلَدًا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب متا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لتا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لتا وكم أهلكنا قبلهم من قار هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكزا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 فَإِنْ تَنَاجَ حَرْبَ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالأَخْفَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لعلي آتيكم منها بقبس أم أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طبا فأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال لا ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال لا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واللهم يدك إلى جناحك تخرج بين الله من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آيات الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي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 فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَئَتْ عَلَى قَدَرِي يَمُوسَ وَأَصْلَنَا عَلَيْكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ بَأْخُوكَ ولا وَلَا في فِي ذِكْرِي إلى هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَوَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّيْنَ الْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ودجئناك بآية من ربك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 وَلَعِلْمُ حَائِرٍ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَمَّا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا فيسحتكم معذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجمى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم سحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.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 قال أما توم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع عن أيديكم لأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أي عذابا أبقى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير ما أبقى إنه من يأتي ربه فَإِنَّ فإن له جهنم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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا, ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غلبي ومن يحلل عليه غلبي فقد هبى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَسْأَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّي لِتَرَى اللَّهَ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِي فرجع موسى إلى قومه غلبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم معدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أمزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عزلا وجسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرى الله عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 فيدرها قاع صف لا ترى فيها عما جمله أم تَيَبَّمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِمَّا جَلَهُ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسَهُ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 فلا يخاف ظلما الله ما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من المعيد لعلهم يتقون أم يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقول الله إليك بحيه وقل رب زدني علما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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تلحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وضفقا يخصفان عليهما من مرق الجنة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 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَلَمْنَا كَمَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَمَا لَكَ ذَلِكَ تَتَكَأُ آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ مُسَاء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 فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَضْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى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 أو لم تأتهم بينتما في الصحوة الأولى ولو أن أهلناهم عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذأ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سجد